أَذِينَ تَعْمُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَبَتَغُوْ فَبَتَغُوْ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاتَّقُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُوَجَّعُونَ فَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَىٰ وما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 وما لكم من دون الله من وليه ولا نصيف والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك, وأولئك